وبدأ خلق إنسان من طين ثم جعل نسله من سنانة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة قليلا ما تشكرون وقالوا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 فَيَرْهَمُهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 بك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق الماء الى الأرض الجرز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 فأعرض عنهم وانتبر إنهم منتبرون